ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاك الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 118. وما أفاء الله على رسوله عليهم من خيل وناركاب فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلفه له على من يشاء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 والذين تبوا أداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَلَا يجدون فِي صدورهم حاجة مما ما أتو و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وَمَن يُقْشِرُ حَنَتْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِبَعْضِهِمْ من مِنْهُمْ قَدْ جِمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَافِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَفَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا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 مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن كُنْتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن كُتِلُوا لَا يَ 118. لأنصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون 119. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 Kımetli Şeytan, iftirat insanlara: "Kafirler, kafirler, kafirler, kafirler, kafirler, kafirler, kafirler, أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 119. هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن فَلَقَدْ فَلَقُرْأَنَ عَلَى جَبَلِ الْلَّرَأِ تَهُوَ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُ غَالِلِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ الله الَّذِي لَا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 117. سبحان الله عما يشركون 118. هو الله الخارق البارئ المصور 119. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم